بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما يرقق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو امره فاستوى وهو بكل فوق اعلى ثم دنا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 تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جاء ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله إلى آخرة ونولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا من بعد أن الله لمن يشاء ويرضى ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون البلاء كتسميه الانثى وما لهم به من علم يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا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 ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزى الذين اساءوا بما عملوا ويجزى الذين احسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش الا الذنب ان ربك واسع المغفره هو أعلم بكم إذا شاءكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطول أمهاتكم فلا تسكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى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 والمغتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبيأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفة لازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون؟